أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ أَلَا أَلْحَمْتِنِي أَنْ أَعْمَلْ بِكَمَا أَعْمَلْتَ